والشرع مفتاح الهدى فيه المحبة والإخار عبد الحميد حبيبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليم يليقان بمقام امير الأنبياء وإمام المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا الملي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد وتحيةنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلت عليك ملائك الرحمن وصرت ضياء بسائر الاكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الاله وراية القرآن صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النساء وما ناحت على الايك الحمائم هما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة في سلسلة احاديثنا عن التربية الاسلامية اقدم الدرس الرابع من هذه الدروس ويدور موضوعه حول هذا الوان وصية الله الجامعة. واثرها في بناء الفرد والمجتمع. ما وصية الله الجامعة. ان في القرآن الكريم اياتا توضح تلك الوصية الجامعة للأمم السابقة. والأمم الحاضرة والأمم المستقبلة. يقول عز من قائل. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أردتك الله كلمة جامعة وصية الله تتلخص في هذه الكلمة وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وإياكم يا أمة محمد يا خير أمة أخرجت للناس يا خير أمة أخرجت لهذا الوجود كله إن نبيكم محمدا نبي زكى الله تعالى عقله فقال ما ظل صاحبك الغوى وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى وزكى خؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما صدى وزكى أمته فقال كنتم خير أمة مخرجت للناس وزكى لساءه فقال إنما يريد الله ليدهب عنكم الرجس أهل البيت ويطاهركم تطهيرا وزكى رسالته فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وزكاه كل فقال وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ الله وسلم على وبارك الله. عليك يا سيدي يا رسول الله صل على رسول الله الله, الله, الله. الله. الله. الله. الله. الله عليه وسلم هذا هو حبيبنا يا سيدي يا رسول الله معذرة إذا كبأ فيك تبياني وتعبيري الله. ماذا اوفيك من حق وتكرمة. وانت تعب على ظني وتقديري. الله. ارسلك كالشمس والضاحى الاثارير. تدعو الى الله في بشر وتيسيري. على جبينك مور الحق منبرجا. وفي يديك لواء العدل والنور. الله. الله. الله. ايها الاخوة العزاء. نعم. اننا نذهب اليوم لنتتلمد على مائدة يوضع عليها ركن من اركان تقوى الله اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجمي عليه اجتهاده تقوى الله ركنها ان تخشى الله وحده دون ان يكون في قلبك خوف من مخلوق فكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا الله ظل عزة والجبروت وهذه الدنيا لا تساوي عند الله جماحة وعبعوضة وكيف تساوي وهي أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء وميت الغد وهو نحن يشيئ اليوم فحد الله يا مسلم والله الله لا اله الا الله رب الله وبارك دنيا ولدها ولا دكوكك يا ابن ادم باكيا والناس حولك يضحكون ضحكا فاعمل الى عمل تكون اذا بكو في يوم موتك ضاحكا مفرورا واوفتها عنا خلقنا الانسان في تمام واخر فانا شبه قضايا الكليه كل نفس ذاقه الموت كل نفس وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن نجى النار وادخل الجنه بمتاز. وما لبشر من قبلك الخلد إن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فدنا وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ثم ماذا ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هذك إلا وجهه. كل شيء هذا إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون. ثم ماذا بعد هذا كل من عليها فان. من الذي يبقى ويبقى ويبقى ربك الجلال والإكرام. ولذلك الدنيا لا أمان لها ولو صفت. لا تركننا الى الدنيا وما فيها فالمرت لا يتك يفنينا ويفنيها وامل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والنسك صينتها والزارة حشيش نابت فيها بل ان الدنيا اذا حلت او حلت واذا كثت او كثت واذا جلت. واذا نعت نعت. واذا اوجفت جفت. وكم تبنى وما تبنى. ما ريء عدنا وما عدنا وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات وحد من لا يرفع ولا ينزل الله الله الله هذا الكلام يجب ان نعلمه علما يقين ما هو البرزخ يا مولانا البرزخ هو عباره عن الحادث الزماني الواقع بين خروج الروح وصعودها إلى الله الى ان ينفق اصرافيل في الصور اسمه عالم البرسل البرسل ربنا سبحانه وتعالى بيقف العبد غير المسلم عند فكرات الموت فبيقول حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت فربنا يقول كلا إنها كلمةٌ هو قائلها ومن ورائهم برجهم إلى يوم يبعثون بعد ما توحد الله هنا ربنا بيقول ومن ورائهم برجاً بينما في مرج البحرين يلتقيان يقول بينهما برجاً طب ليه كان هنا بينهما وهناك كان ومن ورائهم القرآن يكسب من ايه؟ يقصد ان الحجز المقاني يبقى بينهما الحجز المكاني يبقى إنما يبقى بين شي انما الحجز الزمان من ورائهم الحجز الزمان من ورائهم معنى ذلك ان الانسان بعدما تصعد روحه الى الله يبقى متبه بوجهه الى الدار الاخرة وظهره الى الدنيا يبقى من ورائيهم ايه ضار زول يبقى معلومه علي طول можاما الى الضار الاخرة طب ايه صلة البرزخ المكاني بالبرزخ الزماني طب احنا عارفين ان البحرين بينهم برزخ فاصل بحيث هذا عظم فراثه انسرابه وهذا ملح اجاجه فلا يبغيان امال البرزخ الزماني بعد الموت ربنا تمها برزخ ليه قال لك قد ذلك التسمية مش عبت وحاسى لله ان يكون عابد ده سمى عالم ما بعد الموت اللي هو بقى بالدنيا بقى بالنسان ما يفارق الدنيا ويوضح في قبره عالم البرزق طيب دين البحرين ده برزق وده برزق ايه واجه الشبه بين البرزقين انت مش عاد يستمت دماغه من البحر لتتبخر منها البحر ويستمت كذلك اللي عاد من الآخر من الدنيا وانت مش عندك عمل فالح حدوح الدنيا عمل ايه واحد يقول انت ملعي الله يلا الله, يلا يلا يلا الله. يلا يلا لا. لا. يعني العالم الاخر كالبحر نعم عالم كما ان لم يكن هناك بحر فمن اين ياتي الماء الاثنين وثلاث مين نعم لا. نعم لابد الى الاخره لا. كما ان البحر بيتبخر مائه ويتحول الى نهر عذب كذلك الدنيا بالنسبه للاخره منهما لا آخرة بلا دنيا ولا دنيا بلا آخرة لتنين ولذلك قالوا كالبحر ينطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه لذلك اسمع حكمة الباب تبارك وتعالى لما يلأ لهاكم التكاثل حتى زلتم المقاب ما يلسى حتى ستنتم او حتى دخنتم. إن او حتى مدتم. انما يقول حتى زرتم المقابر. ايه بر؟ بين مدتم و شكنتم و زرتم. برضو قبل ما تسمع الاجابة طب لقال الحبيب قد بكتهم. الله, الله, الله عليه رسول الله عليه وسلم يا الله عليه وسلم هي اخذوا بالكم الدنيا لان الدنيا مغرية. الدنيا ساعة تجعلها فاعة والنفس طماعة عودها القناعة من بطول يمهاتنا نحتل من الارض ثلاثة اشبار وعندما نخرج من هذه الدنيا الى الارض نحتل من الارض عشر اشبار وهذا الصراء كله الذي نحن فيه والحروب والتشريح والقتل والتشريح من اجل سبعة اشبار تنازل عندك ثلاث اشبار طول بيطلع من الدنيا لتأخذ من الارض عشر اشبار تسرح ثلاثة من عشرة يبقى انت قد هذه المسابة كلها كانت أشبار. اللي انت نمرت فيها وقطعت الارحام وظلمت واعتديت وشاربت وزنيت على اليتيم من اجل سبعة اشبار اما بيقول بيقول حتى زلطن النقاط دي كلمة زلطن دي لها معنى دي كان يقول حتى ملاكم تكافر في المال والولد وظللتم على هذه الحال حتى مدتم لا بيوتهم مدتم طبيعي الفرد وقبر قال لك ما هو القبر اللي يدخله دا ولا بد يدخله كل إنسان حتى إن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تقول يا بلاله كيف تولت انفسكم البر قول الله يت الصغاب فابلني والله يا رحمة رسول الله لو استطعنا ان نحمل رسول الله طوق السماء ولا فعلنا ولكن ماذا دفع انزل الله على ابيك قانا يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم سارا الله الله تعال خد بالك من كلمه لوحدها فيها عبره دخول القبر زياره بعد ايه? انت عندما تزور قريبا لك وانت ايدك فيها خير وفيها الزواج ومعاك الخير اللي جايبه من البلد وذلك خبز وذلك حمام وذلك ارز المعمر اسم عمر الغزان <تصفيق> <تصفيق> معمر بالطيور وده توفيقك السلالي ورايح تزور ابنك اول ما تشوفك شايل على طول يا مرحبا وترسلت الفنط او من غير بيت الطوارئ تعلم في البيت والاوضه بترث بالدريتيل عندك جاي مبدر الله يفتح نشيد. نشيد لك يا ربنا واستنى وانت المعين فكل عوننا وكم يا ابي لك من يد عندي وكم لك من اخر انت الذي ربيتني وراعيتني منذ الصبر وكثوتني وغذوتني ووقيتني شر الغير فاذا لما بيضنا تضع الطبيب ولا تزر الى غير هذا من الالاشيد التي ستقدم لدي وبعدين تنشد لك الألامات والتحيات لأنك داخل البيت معك زيارة برضو نفس القبض داخل معك الزيارة بس الزيارة هنا ولا رب ولا حلويات ولا جاتهات الزيارة هنا لأمن قد الله بل بلدت سليم. بلدت سليم. برضو انا نقف بزيارة حجاج المسلم للمسلم والغير المسلم يعني. الله صلى الله عليه وسلم على يقول إن للموت لصدقات اللهم هوم علي في الموت وإنها لغير المسلم قال تعالى كتيت ربتهم الملائكة يضربون وجوههم وعادتهم ذلك من حدة الزيارة وبعدين ننتقل إلى نقل يبذلتم المقادر إذا دخلوا في العمل الصالح الملائكة قلت ايه تتمزل عليهم الملائكة ان تخافوا احزن. وابشروا بالجنة الذي كنتم سوعدون. نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة. ولكم فيها ما تجتهي انفسكم. ولكم فيها ما تبدأون رجلا من الغرب. وحيد يحور في عالم البرى الى ونذلك سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل ان يموت كان يقول اسرعوا بالسيط فإن يكون عند الله خير كنتموني اليه وإن يكون لي عند الله غير ذلك فإنما هو شر ترقناه عن أكثر فيكم سبحانه عمر يقول الكلام ده شر ترقناه عن أكثر فيكم عمر كان يخاف من الله خوف من يعتقد أن النار طب له وحده سبحان الله ان الله سبحان ف... خافه... من يعني ان النار لم تخلق الا له وحده وعمر بن عبد العزيز كان يقول لو نادى يوم القيامه الناس يدخل الجنه الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد الله. الله. الله. الله. الله. الله. لا اله الا الله. إله. سبحانك اللهم انت الواحد. كل الوجود على وجودك شاهده. يا حني يا قيوم انت المرد. والى علاك على الجبيل الساجد. بس يارى لما بيبقى العمل الصالح. ومعاك الشيك اللي حتصرف به. مش السر ولا دولارات. ولا ولا درهم ولا دينار ولا ريالات تتخليك <تصفيق> <تصفيق> لا هذا الشيك ده لا يصرف إلا من منك واحد نكتب عليه ما عندكم ينفدوا الله عبار والله معك العمر الصالح يا مرحبا الملكة ده استقبلك الى روضة جنة الله يشفي كل لدى والعلم للدنيا دواء والشرع منه. تَحوّلهُ في المَحَ